هؤلاء قوم نتخذ من دونه آلها اللو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا